وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى, ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا مِن من دون الله ما لا ينفعنا ولا وَنُرَدُّ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران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 قوله الحق وَلَهُ الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير